قال قوله تعالى وحي الموتى بإذن الله قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحيى أربعة أنفس الله أعلم عازر وابن العجوز ويكفينا ظاهر القرآن أنه بحي الموتى لكن ما عندنا دليل على التقييد بأربعة أنفس وبعشر أنفس ما عندنا دليل على ذلك وعندنا دليل على هذا الخبر العظيم أحياء الموتى وهذا يحتاج إلى دليل التقييد بأربعة أنفس أو خمسة أنفس، فهذا محتمل أن يكون سرائيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحيا أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن وسامة ابن نوح، فأما عازرو فكان صديقا له، فأرسلت أخت فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات أرسلت إليه زوجته أو أخته فأرسلت أخته إلى عيسى أخت عازر هذا أو عازر إلى عيسى كان بعيدا منه وهو مريض فأتاه فإذا به قد مات هذا الله أعلم به وهو أن يقلقون إسرائيليا وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لأخته امقلق بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدع الله تعالى فقام عازر وهو دكه الشحم يقطر منه فقام عازر وهو يقطر فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره وبقي كشندى وندنه الذي فقام عازر ودكه يقتروا فخرج من قمره وبقي وبقي وولد له وبقي عاش فترة من الزمن وولد له هذا عازر من دُكِرة في هذا الذي سمعته الله علَم به قال وابنه وأم ابن العجوز فمر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير يحمله على سرير يحمله وأما ابن العجوز فمر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير يحمل فدع الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن نعناق الرجال ونبس ثيابه وحمل السرير على عنقه وحمل السرير على عنقه كان محمولا فإذا به يحلم بعد ذلك فهذه آية عظيمة حياء الموتة لكن على ما ذكر من هؤلاء الأفراد الله أعلم وإلا هذا لشك ومن أنكره كفر أنكره وفي الموت بإذن الله كفر بالله. سبحانه وتعالى لأن هذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وأما التفصيل هذا فما نستطيع إثباته, ما نستطيع إثباته إلا بدليل أنه أحيى فلان على الطريق الفلاني الكيفية معينة التي ذكرت هذا الله أعلم به ولبس السرير على عنقه ورجع إلى أهلي فبقي وولد له هذا الثاني بن العجوز وأما ابنة العاشر فكان أبوها رجلا يأخذ العشور يأخذ العشور أي ما يخرج من الأرض من العشور يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس فدع الله عز وجل باسمه العظم فأحياها الله تعالى بقيت بعد ذلك زمنا ولد لها ابنة العاشر وأما سام ابن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى باسم الله الأعظم وقد مات قبله بزمن فعيسى يعتبر آخر الأنبياء وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آخر الأنبياء وبعده النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعد الله نبي نبينا بعد عيسى وهم سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا بسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال قد ماتت قد قامت القيامة قال لا ولكن دعوتك, الله ولكن دعوتك بسم الله الأعظم ثم قال له مت قال بشرط أن يعيدني الله من سكرات الموت فدع الله ففعل مت كأنه هؤلاء أربعة على ما ذكر ابن عباس أحياهم الله بإجراء هذه الآية على هذا النبي الكريم عيسى والله أعلم والآية تدل على أنهم موتى كثير أوحي الموتى بإذن الله سوى كان واحدا موحي الموتى كل جمع يدل على أكثر من ذلك وأما هؤلاء الأربعين قال محقق في من هو من إسرائيليات قال من إسرائيليات واضح السياق من جهتهم هذا لا يعتمد مثل هذا ونكتفي بظاهر القرآن يكفينا ظاهر القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله وأن هذه أجراها الله آية أجراها الله على يديه ولم تكن على يد غيره فيما نعلم فما أجريت عليه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء الموتى ولا كذلك إبرال الأكمه ولا الأبرص ولا الإخبار بما في البيوت وأما الإخبار بالأمور المغيبة فقد أخبر اشتركها مع عيسى ومع غيره في الإخبار بالأمور المستقبلة وأنه سيكون كذا وكذا هذا غيب لا يعلمه إلا من أطلعه الله عليه من الأنبياء لكن بخصوص هذا الغيب المعين هذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخبر الصحابة بما في بيوتهم من الأطعمة والأشربة وغير ذلك فتبقى هذه آيات خاصة بهذا النبي الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام وكل نبي أُيِّد بمعجزة كما جاء في الحديث قال رحمه الله قوله تعالى وأنبئكم أي وأخبركم بما تأكلون مما لم أعينه أي ما رايته وأخبركم به هذه الدلالة واضحة على نبوته شيء ما رآه ولا علمه بإخبار أحد من الثقات له بهذا الشيء وإنما أخبره الله سبحانه وتعالى بأنه موجود كيت وكيت في بيوته من المطاعم والمشارب. قال قونوا تعالى وأنبئكم وأخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه وما تدخرون ترفعونه في بيوتكم احتفظون به ترفعونه لوقت الحاجة فيه. في بيوتكم حتى تأكلوه وقيل كان يخبر الرجل بما أكل البالحة وبما يأكل اليوم وبما ادخله للعشاء وهذا ليس ببعيد هذا ما في نتارة لأن الآية عامة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فليس ثم مانع عنه يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما ادخله للعشاء فهو يخبر بما هو آكل له أو بما يأكله وما يدخره وقال الصدي كان عيسى عليه السلام في القتاب يحدث الغلمان ويتعلم معهم كانت الكتاتيب موجودة في ذلك الزمن وبعد ذلك الزمن أيضا فما يدرسون فيه المدارس يسمى بهذا الشيء ولا يسمى بالمدارس بالأربطة إلى آخر ذلك ويسمى بدور الحديث أيضا مراكز العلم كله من هذا الباب أماكن التعليم فكانت تسمى بالكتاتيب يجتمعون فيها مثال الأولاد الأولاد يستفيدون علوما وأما الآن تمحضت هذه الأمكنة للدنيا تمحضت لعلوم الدنيا ولتعليق القلوب بالدنيا خلاص يدخلوا يريد شهادة ما يريد ينفع نفسه ينفع المسلمين لا يريد شهادة ويريد يتوظف بس هذه الأمنية عند كثير منهم فنصى الله العافية والسلامة فيخرج غير فاهم لأشياء كثيرة وغير مدرك لأشياء كثيرة لأن الهمة هي هذا من يحفظ تلك التي كان الشيخ مغل يكررها المدارس لا ما ماش من يحفظها يا أخوان الأبيات التي هات معينكم إذا كان سنتأتي بشيء يسير ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال قبلها يا خيرة الأقوالي وضعوك في الأغلالي ليس المدرس مخلصا والطفل غير مباني هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال مدرس في الراتب اخر الشهر يروح البريد ولا يروح شيء هو وين الراتب حقا انه هذان صاحب ما قال ان تعب درس هذا الطالب الذي ما يفهم ربما كثير من ما يفهمون كثير يتعبون المدرس معهم ليس المدرس مخلصا والطفل غير مباني المدرس الصحيح في الدنيا يريد راتبه هذا له لكن كان هذه الدور تهيل الخير ولتعليم أبناء المسلمين العلم النافع والآن كما قال هذا الشاعر يا خيرة الأغوال وضعوك في الأغلال ليس المدرس مخلصا والطفل غير مباني هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال هذا واقع المدارس يحكي هذا الشاعر هو متأخر يحكي واقع المدارس الآن هذا هو وضعها وضعوها في الأغلال صعب أغلال بهذه السلاسل وضعت فيها وصار المدرس أهم الدنيا والطالب أيضا كذلك غير مباني يدخل المدرس يشرح ساعة كاملة فهمتم والله ما هم حولك بعضهم ربما الآن في الجوال تدرسه حول هذا الجوال ما هم مباني بك والطفل غير مبالي صحيح بعد هذه الأجهزة اللمس هذه ربما هو مشغول وأنت مشغول أنت في واده هو في واد آخر ما هو حوله وإذا جاءوا بالشهادة أعانوه هؤلاء أعانوه الذين هم بنوا أساسهم على غش فأعانوه هؤلاء على الغش وما يبالون وإذا كان هناك من إخواننا من يراقل ولا يحب هذا الغش أبعدوه أبعدوه حتى يأتي غيرهم من يمكنهم من الغش فصارت كما قال قد هزلت حتى صار من هزالها خلاها أو طلاها وحتى سامها كل مفلسين هذا حال المدارس الآن ما فيش فائدة فيها إلا غنين فائدة دنيوية نعم أما فائدة علمية تعود على أهل الإسلام بنفع يتدمه موجود إن وجد فهو غنين إن وجد فهو غنين ويتمحف الدنيا علوم الدنيا الإحياء والرياضيات والفلسفة والغير ذلك من علوم الإنجليزي كلها علوم دنيا تمحضة في هذا الجانب وإن كانت هناك إسلامية فهي يعني ضعيفة في الجانب المنهجي عندهم ضعيفة ليست بتلك القوة وكان أيام الحزب يسمونها إيش يعني ما عندهم لا سورة الجمعة والمنافقون يدرسون إحنا إياها فقط الجمعة والمنافقون أيام الحزب وعندهم الحديث هذاك الناس كأسنان مشط الناس سواسية كأسنان مشط من الذي يأخذوا موال الناس هذا الحديث الضعيف يعني يعلموننا إياها الناس ولا سيئة مش مشرف رضوه ضروري نجل تتربى على أن هذا المال الذي مع التاجر ما لا وهنا لابد سوي بينك ومينا جو أخذ منه